كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله, لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصالين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم أما بعد أيها المشاهدون مشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من حلقات محاضرات آداب طالب العلم وأنتم أيضا أيها الطلاب أهلا بكم وسهلا في سلسلة هذه المحاضرات آداب طالب العلم تحدثنا في محاضرات سابقة عن فضل العلم وكذلك عن آداب طالب العلم في نفسه وآداب الطالب العلم مع شيخه وأستاذه واليوم نواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن آداب طالب العلم مع درسه ومكان تعليمه دعونا الآن دخلونا يعني ننتقل إلى الشرايح هذه عندنا الشرايح اللي تتعلق بهذا الموضوع في الموضوع السابق عداب طالب العلم مع شيخه كم كان فيه من أدب في السابق لتعرض منها ثلاثة عشر أدبا هذه الآذاب يعني ودنا بس كده مر عليها مرور سريع فقط يعني فقط مجرد يعني استعراض سريع دون الدخول في تفصيلاتها ها الأول إن بغير الطالب العلم يقدم النظر ويستخير كذلك الثاني الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس دون الدخول في تفصيلاتها هي ظاهرة أمامكم لمن, را... لمن أراد أن يطالع عليها ويستذكر ما مر الكلام فيه كذلك عندنا السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر والثاني عشر وكذلك عندنا الثالث عشر الآن مع موضوع مع صنف جديد من آداب طالب العلم وكما ذكرنا في السابق أن بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى صنف آداب طالب العلم إلى إيش؟ إلى تصنيفات آدابه مع نفسه آدابه مع شيخه وإستاذه آدابه مع درسه ومكان تعلمه ودراسته تعالوا بنا ننظر أولا كم يوجد لهذا الصنف من أدب؟ كم؟ ثلاثة عشر عدبا دعونا نبدأ بهذه الآداب واحدا بعد الآخر فما هو الأدب الأول حفظكم الله تبدل الأدب الأول أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتغد على إتقان تفسيره وسائر علومه فإنه أصل العلوم بارك الله فيك يعني هنا يعطي أدباً في البداية بالأهم فالأهم أهم العلوم ما هو أهم العلوم كتاب الله كتاب الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني ذكر الأدب الأول من آداب طالب العلم مع يعني فيما يتعلق بموضوعات التي يدرسها فيما يتعلق بدرسه بما يتعلق بما يتعلمه ذكر أن الأدب الأول أن يبدأ بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علوما لأن كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الخير والبركة فيه العلوم كلها فيه حياة الإنسان الحياة الكريمة فيه نجاته في الدنيا وفي الآخرة وفيه الفلاح كل الفلاح لمن تعلمه وعمل به ودعى, ودعى الناس بهذا القرآن أن يبتدي أولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه طيب طبعا هذا فيما يتعلق بالطالب المبتدي الذي يريد أن يبدأ على طريقة السائدة عند المشايخ الطالب المبتدي بماذا يبتدأ؟ فالأولى أن يبتدأ بحفظ كتاب الله عز وجل وهذا وبخاصة بالنسبة للأطفال الصغار الصغار فهو طبعا قراءة القرآن وحفظه بالنسبة له يعني أيسر من غيره ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر و الحمد لله يعني هناك عدد كثير من أبداء المسلمين صغارا يحفظون القرآن لكن ربما أنهم لا يستطيعوا حفظ كتب أخرى أو, أو مثلا متون أخرى من علوم مختلفة ولكن ولكنهم في يعني بداية عمرهم في بداية تعليمهم يركزون على, ماذا؟ على كتاب الله سبحانه وتعالى لكن الإنسان يقول والله أنا أخشى أن يطول عليه الزمان ها إذا اقتصرت على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أخشى أن يطول عليه الزمان وما أستطيع أني ألحق أقرأ العلوم الأخرى وبخاصة قد أكون أنا الآن كبرت في السن نقول ليس حتما أنك تبدأ بالقرآن فحسب ممكن أن تجمع معه غيرك على حسب قدرتك وعلى حسبي يعني ما يتغفر عندك من جهد ومن ومن وقت لكن فيه تنبيه على أنه من المهم أن يحرص الإنسان وأن يجد وأن يجتهد بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام فيه الهداية للناس أجمعين وضم إلى القرآن تعلم تفسيره وتعلم علومه لكن قد لا يستطيع الإنسان أن يلمى بتفسير القرآن كله تفسير القرآن يا, ح.. يا أحبابي بحر بحر وال.. يعني التفسير كثيرة جدا ولكنه في البداية يبدأ بالمختصرات المختصرات التفسير من أجل أن يعرفه يعني الأشياء يعني الأساسية في التفسير كذلك علوم القرآن بما يتعلق بالناسخ وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص وما يتعلق بنزوله وأسباب يعني نزول بعض الآيات والسور إلى غير ذلك ما يتعلق بعلوم القرآن قال وهنا تعليل. تعليل لماذا؟ تعليل للبداية بالقرآن الكريم قال فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه إذن ينتقل بعد ذلك بعد أن بعد يتعلم القرآن تعلم ما تيسر له من التفسير تعلم ما له من علم القرآن انتقل لا قراءة وتعلم المختصرات الآن ولا الله الحمد يعني كتب العلم فيها مختصرات كثيرة البخاري له مختصر الصحيح المسلم له مختصر كتب الفقر له مختصرات علم الحديث له مختصرات العقيد له مختصرات وهكذا بالنسبة لسائر علوم قال والأصول والنحو والتصريف طبعا هذه علوم مساعدة والأصولين طبعا قد يقصد به أصول الحديث وأصول الفقه, أصول الفقه في أصول الفقه وفي أصول الحديث وغيرها من الأصول يعني أصول بعض العلوم المتعلقة قال والنحو والتصريف لأن النحو والتصريف أو الصرف هي علوم مساعدة علوم مساعدة لماذا تساعدك على الفهم وتساعدك على التعبير السليم عن هذه العلوم وتساعدك على إدراك معانيها لأن النحو له علاقة بالمعاني فقد يكون يعني ضبط الكلمة بالشكل يحيلها من معنى الى آخر قد تكون بضبط لها معنى وتكون بضبط لها معنى آخر ولذلك من المهم تعلم هذا الجانب ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعاهده ولم وملازمته ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة طيب فيه شيء أيضا وإن يعني لنفترض أن الإنسان انتقل إلى المرحلة الثانية يعني تعلم القرآن تعلم شيء من التفسير انتقل إلى إيش إلى،, إلى تعلم المختصرات ومع ذلك لا يترك ورده من القرآن لا يترك ورده من القرآن وبالأخص الورد المتعلق بالصلاة التي هي صلاة الليل لأنه يعني المؤمن لابد أن يكون له ورد من الليل صلاة الليل يقرأ فيها ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك ورداً له يداوم عليه ولا تشغله العلوم عن ترك الورد وبعدين بالمناسبة تذكرون مر معنا يعني في محاضرات سابقة فضل العلم وأن يعني تعلم مسألة أفضل من التنفل بالعبادة لكن الإنسان لا يخلي نفسه من ورد ورد كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاته طيب في كل يوم او أيام أو أيام أو جمعات كما تقدم طبعا هنا لما يقول كل يوم أو كل أيام أو كل جمعة كأنه لا يقصد به الورد الذي يتلى في الصلاة ولكن يقصد به ورد القرآن الذي هو يكون مراجعة للقرآن وتلاوة فمع ذلك يعني مع فراغه من المرحلة الأولى واشتغاله بالمرحلة الثانية إلا أنه لا يخلي نفسه من, إيش من ورده على حسب وقته المناسب قال وليحذر من نسيانه بعد حفظه ما المقصود هنا المقصود كتاب الله سبحانه وتعالى يعني لا ينسى أو لا يعني لا ينساه لا يتهاون به حتى يؤدي ذلك التهاون إلى نسيانه بعد حفظه فقد ورد فيه حديث تسجر عن ذلك طيب ويشتغل بشرح تلك المحفوظات طيب هو الآن تعلم القرآن تعلم شيء من التفسير تعلم شيء من علوم القرآن وبدأ بدراسة مختصرات أيضاً كأنه انتقل إلى إيش إلى تعلم شرح هذه إيش المختصرات لمعرفتي يعني معانيها وما فيها من علوم شرح تلك المحفوظات على المشايخ واليحذر من الاعتماد على ذلك أو في ذلك على الكتب أبدا هل يكفي في طالب العلم أن يتعلم على الكتب ذحسب؟ لا يكفي لكن لا بد له من شيخ وأستاذ يعلمه وكما يقولون من كان دليله كتابه كان خطؤه أكثر من كان خطؤه اكثر من, من صوابه التعلم على الكتاب وحده لا يكفي ولكن بد من استاذ يعلمه يعني ذلك بل يعتمد في كل فنان من هو احسن تعاليما له واكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه هذا يذكرنا بأدب السابق. هنا قال بل يعتمد في كل فن من هو أحسن منه وأحسن التعريما له وكهر تحقيقا فيه وتحصيلا منه ويذكرنا بإيش بأدب يعني الطالب العلم مع من مع شيخ أستاذ الأدب الأول قالك ليستخير بمعنى أن يختار المعلم الذي يفهم منه أكثر هذا هو يعني هنا نفس الشيء يعني ورد من ضمن الأدب الأول هنا في اختياره التعلم والفنون والعلوم قال بل يعتمج يكل فنن يعني في التفسير في الحديث في الفقه في العقيدة في الأصول في كذا في كذا يعتمج من؟ من هو أحسن تعليماً له في هذا الفن وأكثر تحقيق الفيش في هذا الفن وتحصيلاً منه لهذا الفن أو لهذا العلم وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه وذلك بعد مراعاة الصفات ومقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها طي وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه ماذا نقول يعني أنا قلنا أنه يتعلم ربما أنه اختار لمختصرات معينة أراده أن يقرأ مثل هذا الكتاب يخبر شيخه بالكتاب الذي ايش اختاره بحيث أنه قد يؤيده عليه أو قد يدله على ايش على غيره مع مراعاة أمر آخر في الشيخ وفي الأستاذ يعني هنا قال في البداية منه أحسن تعليما وكثرة حقا فيه أضف إلى ذلك مع مراعاة الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها من الصفات المحمودة التي توفر وين في الشيخ أو في الأستاذ طيب دعونا ننتقل إلى الأدب الثاني فمن يقرأ هذا الأدب مشكوراً فضل بسم الله الرحمن الرحيم الأدب الثاني أن يهضر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقاً في الأقليات والسمعيات بس يعني في بداية الأمر ما يشغل نفسه بالخلافات ولا شيء بنفسه يعني في العقليات والسميات التي يعني فيها شيء من التعمق والبراهيد يعني والبراهين تحتاج الى شيء من التعمق وشيء من النظر العقلي بل يترك ذلك في مستقبل عمره من التاليف طبعا النظر يعني في مسائل خلافيه لا بد له منه ولكن ليس هذا وقته في بدايه تعليمه لكن هذا سيكون ايش حينما يتضلع بالعلم ان شاء الله تعالى علل هذا الأدب بقوله فانه يحير الذهن ويدهش العقل يعني المسائل الخلافيه والتضايق العقليه في عقليات الإحيال المبنية على براهين عقلية وغيرها بل يتقن أولاً كتاباً واحداً في فن واحد أو كتباً في فنول إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه وليكن مثلاً على سبيل المثال في فقه قد والله يختار مختصراً معيناً على مذهب من المذهب سؤال الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك او الإمام الشافعي أو الإمام أحمد وهذا قد يكون على حسب مجتمع وعلى حسب إيش بيئته لكن هل يحصل من البداية أنه يشتغل المسائل الخلافية بين اهل العلم؟ ها؟ لا يشتغل لأن ذلك يحيره لأنه إلى الآن لم يصل إلى هذه الدرجة التي يكون فيها مؤهلا لدراسة مثل هذه القضايا الخلافية فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد لم يكن له رأي واحد قال غزالي فليحذر منه فإن ضرره أكثر من النفع به طيب هنا فيه تنبيه مهم يقول أو كتابا في فنون, في فنون إن كان يحتمي ذلك على طريقة واحد يرتضيها له شيخه طبعا هذا كم يخذ من كتاب كم يدرس من فن هذا على حسب توجيه أو الأستاذ أو الشيخ له فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد يعني الشيخ طريقته أن ينقل وليس له رأي وليس له ترجيحات وليس, وليس عنده تمييز بين هذه الفلافات قال الغزالي فليحضر منه فإن ضرره أكثر منه من النفع به اللي هو من؟ اللي هو الشيخ نفسه إذا كان مجرد ناقل ليس عنده توجيه ليس عنده بيان الصحيح فهي يعني يقول الغزالي فإن ضرره أكثر منه من النفع به طيب وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات فانه يضيع زمانه ويفرق ذهنه بل الكتاب يعطي الكتاب الذي يقرأه او الفن الذي ياخذه كليته حتى يتقنه يعني لا يتفرع في دراسه يعني العلوم ويكثر على نفسه فيكون يعني كلمه لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى هذا مثل عربي معروف يعني يجهد نفسه ولكنه لا هو باليرتاح وليس بالذي حصل هدف هو وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب فإنه علامة والضاجر وعدم الإفلاح يعني عندك, عندك كتاب في فن من الفنون لمؤلف من المؤلفين قرأ فيه وبدأ ثم بعد مضي يعني زمن قال والله هذا الكتاب ما يصلحه وبغيره أخذ كتاب آخر وكذا فتركه وأخذ كتاب ثاني في نفس الفن وفي نفس العلم أخذ الكتاب الثاني واططلع فيه وقرأ وبدأ يتعلم لكنه ايش لم يستمر عليه قال هذا ايش ما يصلح امغير اخذ كتاب اخر قال هذا يصلح طبعا لا ولي ذلك قال وكذلك يحضر من التنقل من كتاب الى كتاب هذا فيه تنبيه لا يتنقل من كتاب خلاص في البداية يجزم له في هذا العلم على هذا الكتاب ويعزم ويجتهد حتى ينهي هذا الكتاب ويتعلم ما فيه من العلم ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب آخر أوسع أو ينتقل إلى فن آخر في نفس المختصرات يقول من غير موجب أما إذا كان هناك موجب وكان هناك سبب للالتقال أه فلا بأس بذلك عما كان لغير موجب مجرد والله إن المل من هذا فهذا الذي لا ينبغي فإنه علامة الضجر وعدم, الاف وعدم الإفلاح الثالث أن يصحرح ما يقرح بسم الله الرحمن الرحيم الأدب الثالث أن يصحرح ما يقرأه قبل حفظه تصحيها مطقرا إما على الشيخ أو على غيره مما يعينه مم. ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما ثم يكرر عليه بعد حفظه تقرارا جيدا طيب برك الله فيك أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه أولا إذا كان يريد أن يحفظ معلومة يعني شيئا ما نصا من كتاب قطعة منه جزءا منه أو كتابا كامل أو غيره لابد أن يصحح ذلك يعني ذلك المحفوظ بأن يتأكد من صحته قبل إيش قبل حفظه صح أو لا الكتب ألا يكون فيها خطاء قد يكون فيها خطاء قد يكون فيها ساقط فيها نقص فيها تصحيف في هكذا في هكذا صح ولا لا إذن لابد من إيش لابد من تصحيحها فالتأكد من صحتها قبل حفظها ثم تأتي مرحلة إيش الحفظ إما على الشيخ أو على غيره مما يعينه ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما ثم يكرر عليه بعد حفظه ذكرارا جيدا إذن يعني المرحلة الأولى التصحيح مرحلة الثانية الحفظ الجيد مرحلة الثالثة تكرار الحفظ المرحلة الرابعة تعاهد الحفظ حتى إيش لا ينسى طيح ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه لتكرار مواضيعه ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف فيحفظ شيئا مغلوطا والتصحيح وينبغي أن يحضر معه أدوات الكتابة للتصحيح ولضبط ما صح. طبعا أدوات الكتابة معلومة يعني في هذ الوقت ها؟ القلم الذي يعلق فيه وصح لكن في ما كان القلم وحده كان القلم وكان الدوات وكان بعض الأشياء اللي يضطر أنه يغط القلم في الحذر وبعدين يعني يصح حال عندك القلم وعندك ربما إذا كان قلم رصاص في القلم وممحة إلى غير ذلك إذن هذا ما يتعلق بالعدب الثالث أن يصح ما يقرأه ثم يحفظه ثم يكرر حفظه ثم إيش يتعاهده طيب الرابع بسم الله الأدب الرابع أن يبكر, الله أن يبكر بسماع الحديث ولا يهم الاشتغال به وبعلومه والنظر بإسناده والرجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته طيب بارك الله أن يبكر بسماع الحديث ولا يهم الاشتغال به وبعلومه والنظر بإسناده والرجاله ومعانيه وآحكام وفوائد ولواته وتواليخ هنا يبكر في السماع الحديث لها احتمالات التبكير إما التبكير اليومي أو التبكير العمري إما التبكير اليومي أو التبكير العمري ومر معنا موقف الإمام أحمد رحمه الله وهو صغير ويقول كنت أبكر ها؟ لي للسماع أو يقول للسماع لل الحديث قبل أن يؤذن الفجر في آخر الليل يكون مستعد للذهاب فتمسك أمه بثيابه فتقول يعني حتى يصحوا أو حتى, حتى يصحوا الناس أو يؤذن يعني انتظر انتظر لا تنطلق الآن حتى يصحوا الناس من نومهم أو يؤذن الفجر على القلب وهو يشوف يريد أن يذكر ويذهب لسماع الحديث ونتعلمه من قبل صلاة الفجر وهذا الموقف فيه مثال على التبكير اليومي والتبكير العمري التبكير اليومي والتبكير العمري فالتبكير اليومي يعني من بداية النهار يعني من بعد صلاة الفجر طبعا هذا كلهم متوقفون على إيش على توفر المجالس وتوفر الشيخ الذي يؤدي الذي يلقي مثل هذه المعلومة أو يعطي يعني هذا, هذا الحديث التبكير العمري يعني من بداية عمره من حدثة سنه أن يعني يتعلم حديث الرسول لله عليه الصلاة والسلام ويحفظه ويحفظ منه يعني ما يتيسر ويتقينه من أجل أن يرسخ بذهني أكثر وأكثر وكذلك يتعلم ما يتعلق به من علوم وإسناد ورجال ومعاني وأحكام وفوائد ولغة وتواريخ إلى غير ذلك ويعتني أولا ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان, ما أو بيان أهم الكتب الذي يعتني بها في بداية طلبه وسماعه للحديث قال ويعتني أولاً بصحيحي البخاري ومسلم ولا شك عندهما يعني الكتابان الصحيحان الذين تلقتهم الأمة بالقبول وهم الذين حافظاننا يعني كثيراً من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قيل رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري أو رواه مسلم فالأمة تسلم لهما إلا يعني من شد عن ذلك ونعوذ بالله من الخذلان قال ثم ببقية الكتب الإعلام والأصول معتمدة في هذا الشأن كمو الطمالك والسنة النبي داود والنساء وبالماجة وجامعة التلمذي والسماد الشارع ولا, ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك نعمة يعني إذا يسر الإنسان لأنه مثل هذه الأشياء هذا الكتب ويحفظ منها ما تيسر هذا خير عظيم اللهم زدنا علنا اللهم ارزقنا مفضلك اللهم يسر لنا العلوم وانفعنا بها يا رب العالمين طيب إذن هذا ما يتعلق بعلوم الحديث كذلك يعني كما ذكر في بداية الأدب يعني يشتغل بتحصيل علومها ما يتعلق بالإسناد ما يتعلق بالفوائد والأحكام واللغة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها طيب الخامس من هذه الأداب تكرم من من يعطينا هذا الأداب الخامس إذا شرح محفوظات محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة ممتاز رأك الله فيك أنا في البداية تكلمني عن طبعا في البداية كان يعني يقيل من الآدب أن يبدأ بالقرآن بعد ذلك ينتقل إلى إيش دراسة الظنون الأخرى ولكن يكون إيش مختصرات, مختصرات هذه تأتي مرحلة ثالثة بعد ذلك قال إذا شرح المحفوظات المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد والمهمات انتقل إلى بحث مصودات شو يا حبابي طبعا الإنسان يعني نظريا لما يتعمل فيها الأشياء هذه ها يجدها أشياء يعني صعبة كيف يتقن هذا ويتقن هذا ويتقن هذا يعني المختصرات مع الحفظ مع الشرح مع يعني أشياء كثيرة بعدين ينتقل بسلطان العلم مبارك فعلماؤنا السابقون يعني الذين بلغوا مبلغا من العلم يعني وصلوا إلى علومهم بهذه, يعني بهذه الدرجة فمن سلك الطريق يسر الله أمره من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة إلى آخره فالعلم ميسر لكن يعني الناس بخاصة في الزمان يعني أول شيء تغيرت عليهم طريقة التعليم ولم يكن الآن ينتشر له يعني الحلق السابق ولكن أصبح التعليم نظاميا أصبحت المناهج مفروضة عليك برضا لكن نقول أنت احرص على تعلم العلم بأي وسيلة كانت يعني حتى وإن كانت تعليم نظاميا والمناهج مفروضة والمقررات محددة والكتب ولا والأساتدة في كثير من ناحية لا تستطيع أن تغيرهم أو أن تختارهم ولكن اتقوا الله ما استطعتهم فالإنسان يحرص على أن يحصل العلم أيا كان السبيل وأيا كان الطريق إن كان بالطريق يعني السابق والطريق يعني المعروف قديما بالحلق واختيار المشايخ واختيار الكتب وقراءتها وحفظها وتعمل فيها مراجعتها وتصحيحها إلى آخره من مر معنا الحمد لله إلا ما وكان التعليم النظامي هو, هو الذي يعني قدره الله لك وسلكته فالحمد لله هذا فيه خير وليجتهد الإنسان فيه وليتعلمه وليعمل به وليجتهد أيضا بتعليمه والدعوة, والدعوة إليه طيب قال إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد والمهمات انتقل إلى المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائر الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام طبعا انتقل بعد المختصرات انتقل إلى إيش؟ إلى المبسوطات إلى المطولات إلى يعني الأشياء التي أكثر عمقاً قال مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه تعليق الكتاب العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فأحيانا تمر معلومة جميلة يعني تمر فائدة قيمة فهذه تقييدها أو صيدها تمين وتقييدها بإيش؟ بكتابتها فإذا لم تكتب ضاعت قال وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم يعني هذا كله يعني أنواع من الفوائد التي ربما تمر عليك فقيدها بالكتابة حتى ترسخ بالذهن بيد الله تعالى و لا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة لا يستقل يعني لا يستقلها يعني الفائدة يتمر بها لا يستقل يعني لا يقول الله هذه يعني هذه يعني ليست قيمة هذه كده بل يحرص على هذه الفائل ولا يستقلها بمعنى لا يعدها قليلة وهينة بل كلما أعطاها قدرها واهتم بها استفاد منها أكثر وأكثر قال أو يتهاول بقاعدة يضبطها بل يبادر إلى تعليقها وحفظها ولتكن همته في طلب العلم عالية فليكتفي بقليل العلم مع إمكان كثير إذا عنده إمكانية الاستزادة فليستزد ولا يكتفي بقليل العلم مع إمكانية إيش مع إمكانية كثيره يعني كان عنده وقت وعنده قدرة وعنده إمكانية أن يستكثر فلا يستقل منه وقل ربي زدني علما طيب هذا بالنسبة لهذا العدب ويتبعه ولا يقنع من ألف الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره لأن العلم ورثت من العلمة ورثت من الأنبياء فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وعفر إذن على هذا الأساس يقال اعتبر أن العلم الذي ورثت الأنبياء هذا ورث قيم هذا الورث أهم من أو أغلى من ورث الذهب والفضة أغلى من ورث الدرهم والدينار ولذلك يكون, به أو يكون الاهتمام به أكثر والحرص عليه أشد تعالوا نأخذ مثال يعني لو أن إنسان توفي وخلف مالاً كثيراً ورثته ألا يدركون قيمة هذا الورث الذي خلفه يعني قريبهم هذا هل من المعقول أن يتهاون أحد به والله أنا, أنا لا لا لا اريد نصيبك قال من حديث نازل عن نصيبه من الورث طبعا لا ليش لان يعدونه شيئا قيما شيئا ثمينا يريدون ان يحصل عليه فايهم اغلى وايهم اثمن وايهم انفع وارث العلم ولا ورث المال لا شك ورث العلم طيب الورث الذي ورثه الانبياء أو الورث الذي ورثه عامة الناس ولا شك أن الورث الذي ورثه الأنبياء أنفع أعلم ولذلك يعني استشعارك هذا الأمر بأن العلم هو ورث الأنبياء والاهتمام به يدعو إلى السعي في المزيد من تحصيله ولذلك ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم في ولا يؤخر تحصيله فائدة لا تؤخر عندك إمكاني أنك تحصل على فائدة تحصل على المعلومة اليوم لا تخليها البكرة عندك إمكاني أنك تعرف هذه المعلومة وتحصلها هذه الساعة لا تؤجلها إلى إيش إلى الساعة القادمة وبالتالي الحرص عليها يعني مهم لأنه لأنك قد لا تدركها بعد هذه الفرصة قد تتيسر لك الآن لكن لا تتيسر لك في وقت آخر قال فإن ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها فإن للتأخير آفات قلوا لي وش الآفات فإن للتأخير آفات فما الآفات طبعا الآفات اللي هي تعطل عن الحصول على المعلومة فيما بعد لنفر فقدان المصدر افرض المعلومة موجودة في كتاب الكتاب موجود معك الآن لكنك بكرة لن يكون الكتاب موجود معك هذه من الافات يعني فقدت المصدر من الافات النسيان اجلت المعلومة تحصل عليها فيما بعد ونسيت الموضوع صح ولا لم افة ولا ما هي افة من الافات المرض مثلا انت الان صحيح لكنك فيما بعد تعبت ما استطعت أن تحصل المعلومة كما ينبغي وهكذا لا فات كثيرة عن الإنسان يعني هو في حال الآن لكن هل يضمن أنه سيكون على هذه الحال في مستقبل أيامه غدا أو بعد غد أو اللي بعد أو اللي بعد طبعا عندك فرصة في وقت وقدرة يعني وصحة فهذه يعني فرص قد لا تتيسر لك بما بعد ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل, حصل في الزمن حصل, حصل في الزمن الثاني غيرها وهذه فائدة جميلة صراحة يعني أنت إذا حصلت الفائدة هذه الآن أو اليوم بكرة صار عندك وقت أنك تحصل فائدة إيش؟ ثانية أخرى أما إذا أنك أجلت المعلومة أفرض يعني أنك في مثلا حديث معين تبتحفظه اليوم وقلت لا والله ما رح حفظ الحديث اليوم أبأجله إلى وش النتيجة طبعا بغض النظر على الآثات النتيجة أنك تلغت حفظت الحديث اللي بإمكانك تحفظه اليوم ولا صار عندك الوقت الكافي أنك تحفظ حديث آخر لكنك إذا حفظت حديث اليوم فإنك في الغد يتيسر لك الوقت بأنك تحفظ حديث ثاني وهكذا إذن هذا تنبيه جميل يعني قال ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني إيش غيرها يعني غير هذه الفائدة ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا وقال الشافي رضي الله عنه تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل التفقه طيب هنا في حديث للرسول عليه الصلاة يعبر عن هذا التعبير دقيق اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك وصح ويعني هذه خمس الأشياء عندنا الشباب والصحة والفراغ والغناء غناك قبل فقرك وحياتك قبل عيش قبل موتك أيضا يعني هنا في قول عمر الله للعن قال تفقه قبل أن تسوده يعني قبل أن تصير سيدا إذا صار إنسان سيد رئيس مدير يعني مسؤول كبير ينشغل ولا ما ينشغل ينشغل هل عنده فرصة للتعلم لا ولذلك تفقه قبل أن تسودوا. وقال الشافعي تفقه قبل أن ترأس يعني قبل أن تكون رئيسا فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه إذا صرت رئيس طبعا لا يكون ليس شرطا يكون رئيس دولة رئيس أي دارة رئيس جماعة رئيس كذفيها من شيء أرول يحذر من نظري نفسه بعين الجمال لا يعجب بنفسه عن المشايخ قال والاستغناء على المشايخ فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وما يفوته أكثر من يحصله بهذا الإعجاب إذا عجب بنفسه وأبعد عن مشايخه يعني لا يعني يتعلم منهم ولا ينظر إليهم فبالتالي يعني يفوته التحصيل وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفني أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة اشتغل بالتصنيف الذي هو إيش؟ الذي هو التأليف وبالنظر في مذاهب العلماء يأتي الآن بالنظر في مسائل إيش؟ مسائل الخلاف والترجيح وبيان الأقوال وبيان الصحيح من غيره إلى غير ذلك سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف يعني لا تأخذه الحمية ولا يأخذه الانتصار لشيخ ما أو لإمام ما دون غيره ولكن لا بد من الإنصاف يعني يكون غايته وهدفه البحث عن الحق والبحث عن الصواب أي كان قائلوه مهما كان قائلوه قال كما تقدم في أدب العالم طيب السادس قد نتوقف عنده لكن نذكر هذا حتى يعني ما نقوله بصراح بحيث أن يعني ندخل في تفصيناته إن شاء الله في الحلقة القادمة طبعا السادس يقول أن يلزم حلقة شيخي بالتدريس والإقراء بل وجميعا من جالسه إلى أمكان فإنه لا يزيده إلا خير يعني اللزوم لزوم الشيخ سواء في الحلقة ولا خارجي الحلقة لأن هذا يزيد هيش يزيد علم ويزيد خير وأسأل الله وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بمعلمنا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أَلَيْسَ سَوَاءَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ